وأيوب إذ نادى ربه عني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم هم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَاسْمَعِ لِوَادِرِ سَوَاذَ الْكَفِّ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوا إِذْهَفَ مُغَاضِبًا وَذَنُّوا إِذْهَفَ مُغَاضِبًا وَذَنُّوا اذَهَبَ إذ غاضبا ظننا ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات, فنادى في الظلمات سبحانك إنني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وَأَنْتَ خَيْرُ وَارِثِ فَاسْتَجَبْنَا لَكَ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا, ويدعوننا كانوا لنا خاشعين